قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُعِفُّوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُمْ مُجْرِمِينَ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهير إذ تامرون لا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا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 وهو خير الرازقين